بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَةً يَحْسَبُ أَنَّ مَالًا وَأَخْلَدَةً كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةً التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة